بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني والثلاثون قال المؤلف عن أبي سعيد عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة الدارا قتنيو وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطة مرسلا عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد نعم نحن نزور على الحديث بعدين تتجمه نعم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين كل الله ينصدق على سيدنا محمد على عام وصحبه الأجمعين وهي الحديث الذي لا أكيد كيبه صلى الله عليه وسلم على ضرر ولا مضاعف قيده لا ضرر أي لا يجلس أن يضر الإنسان بحيره فيكون يعني فبهتبع عليه سنال أو عرضا أو دم أو يعتبر عليه أولاً في معاملة قد يكونوا عنه يجيزه لكمن السلعة أو يعتبر عليه سلعة ليسمي طبيعة أقيه هذا يعتبر عليه وكذلك لا ضرار أن لا يجد الإنسان يتعمد يتعمد الإضرار بالآخرين بدين حاجة الى ذلك او بدين نصل عليه في ذلك ان الانسان بده يضر الغير من بعض الخطأ او من بعض غالبت الظالم من يستفيد من هذا الضرر هذا بد يكون ضرر لكن الاضرار ونقفد المضرر من الغيب بقول عمر رضي الله فاعيدا من هذا الادرا واد اسلام حرص على حمايه المسلم من هجمه حكوميه او انتهاء على حقوقه لان المسلم على المسلم داء ولا يمن ولا يحتر ولا يذل وبهذا عني يجب أن يكون الإنسان حافظاً يده وحافظاً عقله من أجراء الآخرين لأنه لا يؤمنوا في الحديث الآخر قال لا يؤمن أحدكم حتى يحبروا أخير ما يحبر نفسه لا يؤمنوا الإمام الكامل فكذا إذا كان مضرًا له للإجراء الضررة هذا ينته من معاملات الإسلام الإسلام لا يريد أن يحني أسباعه ويحتض حقوقهم وإلا يسمح لي أحدنا يحفظ لي على آخر إلي أرض أو ماد أو جد أسأل الله أهل الله وعلا وجعلنا اياكم اللهم سمعنا القول الذي جاءنا احسنه وصلى الله سبحانه وتعالى على العاملين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله تائه عند حدوده اثار من دوت الاسلام وحدود المسلمين الله اعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه